أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم ا يتساءلون عن نبا عظيم الذي هم فيه مختلفون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 وسيرت الجبال فكانت سرابا إ ن جهنم كانت مرصدا للطاغين مابا لابثين فيها أ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا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 ان للمتقين مفازا حدائق و اعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ج ز ا ؤ ه موسوعه النابلسي ا ح للعلوم ا ل ر و و ح ا ل م ل ا ئ ك ة م ي ه لا ل ي ت ك م و ن من إلا أذن ل ه ا ل ر ح م ن و ق ا ل ص و ا ب ا ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ح ق فمن ش ا ء اتخذ إ ل ى ربه م ا إنا ن ن أ ذ ر ك م عذابا ق ر ي ب ا يوم ي ظ ه م و ق و ل ا ل ك ا ف ر ي ا ل ي ت ن ي كنت ت ر ا ب ي